Hvala bilje jei na Hvala bilje jei na Hada kajerih كل kjela bi ane diena Hada kajerih ljhsien, kjela الخدم هاي خمت الكبيره صحنا كل مهيها توقف امتل چبيره صحن كل مهايات توقف المسيره عرب عدنا لحسين شيخ عرب عدنا لحسين ما يحب خسره واللي يحب يمشي دربه وتشوف قمة المعاجز ما يحب خسران وليحب فايز يمشي دربه وتشوف قمة المعاجز حبنا يبقى ويا فطرة العجايز حبنا يبقى ويا الله الله حبنا يبقى ويا فطرة العجايز ماكو من حنانة بالقلب مكانة ماكو من حنانة بالقلب مكانة يا خلق والدموع تختصر حجينة يا خلق والدموع تختصر حجينة هلأ برطف حينة هلأ بني هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بر موفق <متحدث> معين موفق معين موفق معين على خير على خير بالأسير ناعر هالموفق كرارح جيان الكربلاء ايه ايه زلم شدت حزا حظرت مواكب الزلم شدت حزا حظرت مواكب شاب شد ظهر شاب شايب ويا شايب شاب شد ظهر شاب شايب ويا شايب ما تعوفي لحسيا لزمة الشوارب ما تعوفي الله الله زلم شدت حزام حضرت مواكب شاب شد ظهر شاب شايب ويا شايب ما تعوفي لحسين لزمة الشوارب ما تعوفي لحسين لزمة الشوارب الله الله هلب نعمل رجال رجال الشعائر هلب نعمل رجال رجال الشعائر أهل غير هيهات تبيع الظماير استمت نادي ولقاع تفضل يا زاير استمت نادي ولقاع تفضل الله الله كلمة المشاعر يا هلية زاير كلمة المشاعر يا هلية بعد بعد بعد kelimat el ma'ar rayat دارب مشينا والله لو الفع الدارب مشينا حفظنا على الغيب من زغر حفظنا حفظنا على الغيب من زغر حفظناه عند مثل الحسين حتى اسمه ينسى عند مثل ال نبقى خدام نواصل دربنا يما نبقى خدام نواصل دربنا موت حنا ويعيش حسين بقلبنا نموت حنا ويعيش حسين بقلبنا تعبنا ونصيح Hvala tajabne, tajabbejne, v nisih hvala taj, jala, jala, v njihči, 40 jane, v njihči, jana, 40 jane, v njihči, jana, v 40 جنة نكشخ بخدمته وكشخ كل شيبنا نكشخ بخدمته كشخ كل شيبنا هلا يالله، الله نعوف درب هيها ينسي رفضنا نعوف درب هيها ينسي رفضنا يا هلا يمشى عاشت ابن بظن يا هلا يمشى عاشت ابن من يجينا خطار عالدرب ركضنا من يجينا خطار Allah Allah Malik Zayr Rahsian Adna Amran Ta' Mala, Malik Zayr Rahsian Adna Amran Ta' a. Ma ko wahid yju' khairat arsal ga' Ma ko wahid yju' Allah Allah Malik Zayr Rahsian Adna Amran Ta' a. Ma ko wahid yju' فايرتة هرسلقا العمر كلا مرخوص لأبول يم ينبع العمر كلا مرخوص لأبول يم الله اللّه للميلك أمرنا فدوا كل عمرنا للميلك أمرنا فدوا كل الله الله للميلك أمرنا فدوه كل عمرنا ردنا لاخر انفاس ضل علينا كل عمرنا ننمي لك عمرنا لك عمرنا ردنا لاخر انفاس ضل علينا عنا ردنا لاخر انفاس بيان ديانا هذا عيد عيد عيد عيد هلا بزوار ابو علي هلا هذا بيان الله بربعين الضعف من سبيها جاية راية رادة معون وحن شلنا راية بربعين لضعون من سبيها جاية جاي راية رادة معون وحن شلنا راية هذا خط والله ما إلي نهاية هذا خط والله يلا يلا باربعين لضعون من سبيه جايه راية رادة معون وحنا شلنا رايه هذا خط والله ما إلي نهاية هذا خط والله ما إلي نهاية فدوى كلها لنا لنمشة سبيه فدوى كلها لنا elmu shat se biya jibna hatta al afal thawra atifia jibna hatta al afal thawra atifia yalla yalla fil wa kull ahlna elmu shat se biya jibna hatta al afal thawra atifia nadri qalbi al hassan الجهلة يفد وكل أهلنا لإلم شكسبية جبنا حتى الأطفال ثورة عاطفية ندري قلب الحسين حايم برقية ندري قلب الحسين حايم الله حايم أحضر مشي نعتني له همة العقيلة اشنعتني له والدمعي واسي رقيه وسكينه والدمعي